قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سَرْمَدًا مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِالضِّيَاءِ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِالضِّيَاءِ أَفَلَا تَسْمَعُونَ, أفلا تسمعون قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ نَهَارًا سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ نَهَارًا سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِاللَّيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِاللَّيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا, تبصرون أفلا تبصرون وَمِغْ الرحْمَتِه جَعَلَ لَكُمُ للَلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا وَمِرْ الرحْمَتِهِ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلِكُلٍّ تَشَاغُلٌ مِّن صُدُورِهِ وَنَعْلَمُكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ وَنَجَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا وَنَجَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فعلموا فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون فعرفوا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم إن قارون كان من قوم موسى فذغى عليهم وآتيناه من الكنود ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وآتيناه من الكنود ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة لا تنؤ بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح لا تنؤ بالعصبة اولي القوة اذ قال لا تفرح ان إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنسئبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك واحسن كما الله الي ولا تذغي الفساد في الارض ولا تذغي فساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين الله لا يحب المفسدين